وكبر الله عز وجل اللهم صل على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العظيم هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقتهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبرف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يوتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهد هد محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وشرى المول مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعض فقد استوقفني كلام نفيس للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفوائد. وحيث قال رحمه الله تعالى إذا رأيت النفوس المبطرة الفارغة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن يعني شأن الآفرة قد تشبث بها هذا العالم السفلي مخطط شذثت به فكلها اليه فانه من العلايق فكلها اليه فانه اللائق بها في تركيبها ولا ينقص عليها ذلك او تحتمل لا عليها ذلك فإنه سريع لانحلال عنها ويبقى تشبسها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها ويبقى تشبسها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق فتبقى شهوتها وإرادتها فيها وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يأثت معه من حصول شهوتها ولذتها فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادره إلى حسم مواد الفساد ومع هذا إنه ينال نصيبه من ذلك وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى والله المستعان هذا الكلام من قيم الجوزية رحمه الله تعالى يبين لنا حال القلوب المريضة والنفوس المبطلة الشخيحة والتي يبتلى بها أهل الحق في كل زمان ومكان منذ أن نزل آدم آدم عليه السلام إلى الأرض بعد إذ خرج من الجنة إلا تقوم الساعة فالنفوس إما أن تكون نفوسا شريفة وهي التي لها التعلق الأسمى بالله عز وجل وبطلب الدار الآخرة مع متابعة الوحو الذي آت به الرسل والأنبياء وإما أن تكون نفوسا دنيئة مبطلة قد تعلقت بالشهوات المحرمة والشبهات وهذه التي لا تعلق بالعالم السفلي كما بيّن ابن قيم الجوزية في كلامه السبق <تصفيق> هناك من أهل العلم من قصم القلوب إلى أقسام ثلاثة وهي القلوب السليمة المخبتة التي أخبتت إلى الله والقلوب القاسية الميتة التي قصت حتى لم يصر فيها حياة والقلوب المريضة العليلة وهي التي بين القسم الأول والذي يليها والضلال وحليف القلوب الميتة والقلوب العليلة ولكنه يكون في حق الميتة ضلالا مبينا مطلقا وفي حق المريضة العليلة يكون ضلالاً نسبياً قد يخالطه بعض الحق أو بعض الهدى والضلال على مراقب الإعراض والتكذيب والاستهزاء والصد عن سبيل الله وهذا أعلى إذا جمع بين التكذيب مع الاستهزاء بالحق وأهله ودعا إلى هذا صد عن سبيل الله هذا بلغ الذروة في الضلال ولهذا قال الله عز وجل في حق الذين كفروا الذين بلغوا هذه الذروة <تصفيق> الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون يعني هذا العذاب الزائد ليس هو جزاء كفرهم فحسب لا هذا جزاء إضلالهم لغيرهم وإجتادهم في الأرض وصدهم عن سبيل الله فزادهم لا عذابا فوق عذاب الذي يستحقونه بالكفر فقط وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كيف <تصفيق> كانت النفس ان جاهله ظالمه <تصفيق> كل شر يحصل للعب فلا يحصل له شر إلا منها أي من هذه النفس المريضة العليلة قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فمن نفسك وقال سبحانه أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتوا مثلها قلتوا أن هذا قلوا من عند أنفسكم وقال حز وجل وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم وقد ذكر أي سبحانه عقوبات الأمم من آدم إلى آخر الوقت وفي كل ذلك يقول إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون للمظلمون ثم قالوا في حديث ابي ذر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرب العزه والذي اخرجه مسلم قال سبحانه يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم يا عبادي انما هي ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه آه. فلا يلومن إلا نفسه قلت تعليقا على كلام شيك الإسلام والناس منهم من ضفرت به نفسه فملكته وصار طوعا لها تحت امرتها يفعل ما تمليه عليه من الشر والسوء ومنه من ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت هي تحت امرتهم وصارت طوعا لهم قال الله عز وجل فأما من طهى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا الصديق رضي الله عنه دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمس وإذا أخذ مضجعه وهو أن يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء أمليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترفه على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ونقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في بياني المعاني الشريفة لهذا الدعاء فذكر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدري الشر وهما النفس والشيطان وذكر مورده ونهايته أي مورد الشر ونهايته الشر وهما عودوه على النفس أو على أخيه المسلم فجمع الحديث مصادر الشر وموارده فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظه وأخسره وأجمعه وأبيانه صلى الله عليه وسلم قد أوتي الجوامع من الكلم صلى الله عليه وسلم فإن الشر إما أن يكون من النفس أو من الشيطان يعني إما أن تمليه عليه نفسك أو أن يمليه عليه أو, أو أن يمليه عليك شيطانك والهوى بينهما فهذا الشر إما أن يعود بالوبال على نفسك أيضا وإما أن يعود بالوبال على أخيك إذا طالت نفسك المريضة إياه فلهذا كان هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون زادا للمؤمن الصادق به ينجو من مصدر الشر ومورده إذا واضب عليه صباحا ومساءا وإذا أخذ مطجعه ومن هذا الباب أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء والله ما أتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وهذا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله Oh, <sighs> my <sighs> الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبدوه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فقد قال المقيم الجوزية أيضاً في كلام آخر له في مدارج السالكين فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علما أن منبع كل شر ومأوى كل سوء وأن كل خير فيها ففضل من الله من نبيه عليها لأن هذا الفضل لم يأتي منها إنما أتى من الله وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقد قال الله عز وجل انتهى كلام ابن القيم وقد قال الله عز وجل ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلقون هذا الشح المذكور في الآية اختلفت كلمات السلف في تأويله ولكن أغلب الأقوال ضارت على هذه المعاني التي نذكرها الآن فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه الشح أن تأكل مال أخيك ظلما وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس الشح أن يمنع الرجل ماله أن يدخل به ليس, ليس هذا هو المقصود في الآية ليس هذا هو الشح المقصود في الآية إنما الشح أن يمنع الرجل ما له إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له أي من مال غيره أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس من حقه وخيلا أيضا في تأويل الآية ويعد جامعا لما سبق الشح الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم هذا, هذا التعويل قد يكون أجمل هذا هو المعنى الأدق للشحر الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على الوقوع في المحارم وعلى انتهاك حدود الله مما يكون من نفسه العليلة وقلبه المريض ولهذا أخرج أو من هذا المعنى أخرج الإمام المسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلمة ظلمات يوم القيامه واتقوا السحى فان السحى اهلك من كان قبلكم حملهم على سفك سفك على ان سفك دماءهم واستحل محارمهم وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إن الشحة أصل للبخل وأصل للحسد في إن الشحة للبخل وأصل للحسد وضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير انا لهذا المعنى هو ضيق النفسي وعدم ارادتها الى الخير على غيرها وكراهتها لرؤيه الخير على غيرها وهذا هو الحسد الحسد هو ان يتمنى زوال النعمه عن غيره اه نعم بقاء نعمه علي فيتولد من ذلك امتناعه من النفع أي أن يمتنع على أن ينفع غيره سواء بالمال أو النفس أو العلم وهو البخ وإضرار المنعم عليه يعني إذا أنعم عليه أحد يسعى إلى إضراره حسداً كما قال الله عز وجل يحصدون الناس على ما أتاهم الله من فضله وقال وإضرار المنحم عليه هو يعني يكون هذا المحسن قد أنعم عليه إذ يسعى لإضراره وإذائه وهذا هو الظلم وإذا كان في الأقارب كان قطيعة آه. يعني إذا كان هذا الصنيع في حق الأرحال كان قطيعة للرحم فهو من الكبائر بلا شك ثم اختصر شيخ الإسلام هذا الكلام في قوله والشحيح هو الذي لا يحب فعل الخير والذي يضر نفسه ويكره النعمة على غيره آه. هذا هو الشحيح <تصفيق> الذي أمر الله أو الذي بين الله سبحانه في الآية فضل الوقاية منه آم فقال الشحيح هو الذي لا يحب فعل الخير والذي يضر نفسه ويكره النعمة على غيره آم فنسأل وأن يقينا شخ أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصليه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 اه مش مكاني في الخلف ده في مكان في الخلف عندكم لا مش كده قليل لي خلي بس بس قليل الله